وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِسِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ نَفْتَدَتْ بِهِ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 وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنسل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم قوم ان الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو تظلم على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شاني وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من اثقال ذره في السماوات ولا في الارض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 شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا هُمْ يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تفعلون قل إن